أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز لمن على تنزيل سين مستقيم إنك الرحيم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 وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم أ فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون إِنَّمَا اتبع الذكر و خ ش ه ا ل ر ح م ن ب ا ل غ ي ب فبشره بمغفرة وأجر ك ر ي م إنا نحن ن ل ي ا ل م و ت ونكتب ى م ا ق د م ل ا س ل ا ه في إ م ا م م ب ي ن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 「今日は私のことですが私のことですが私 ي ことですが私のことですが私のことです。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 أتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني, عني شفاعتهم شيئا パーレータパーミーアルモーネビマーゴファーニーロッピービマーゴファーニーロッピーワジャアル م ーミネルムク م ミン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 يا ح س ر ة ع ل ه ا ل ا ما ن رسول ا ب ه ي س ت ه ز ئ و ن أ ل م ي ر و ك م أ ه ل ن ا ق ب ل ه م من ا ل ق ر و ن ن أ ه م إ ل ي ه م لا يرجعون وإن م و س و ل ه م النابلسي أ ر للعلوم الاسلاميه أ اسماء حبا ن الله و ع ا ا ل ح س ن ا وفجرنا فيها وفجرنا ف ي ه ا م ن ا ل ع ي و ن ل ي أ ك ل و ا م ن ثمره م و ا ع م ل ت ه أيديهم أ ف ل ا يشكرون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 وإن ن ش موسوعه النابلسي للعلوم رحمة الاسلاميه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 كنتم صادقين ما ينظرون. ما ينظرون الا صيحه واحده ة تاخذهم وهم يخصمون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 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إ ن كانت إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة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 「思い出すことはでき ا い ل すが私 ا 思い出はできないですが私の思い出はできないです صراط م س ت ق ي م و ل ق د أ ض ل م ن ك م ج ب ل ا ك ث ي ر أ ف للعلوم م تكونوا ق ن ن هذه ه ج الاسلاميه ت كنتم توعدون ي و ا ت م تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أ ع ي ن ه م فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم ف موسوعه ت ط النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ي الله إنه الحسنى موسوعه ن النابلسي ي ا للعلوم ق الكافرين أ ا ل ا م ل ا م ا ي ه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 لا هم هم ل هم لا ا ل إ ي ى ن س は ن أن ことがあったのか。 فإذا هو خ ص ي موسوعه م ب النابلسي م و ن خ للعلوم ق ق ه ا من يحيي ا ل ظ ا ه ي ا ل ي ه ا س ل ا م ر ه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 「なんでこ ا なことがあっ ئ のか」